هو الآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ محمد أيوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ونغرينك بهم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 يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّ وَالنَّاسَ سَادَتَنَا وَكُبَرًا أَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كبيرا اوہلدی مما قالوا ادو عند اہم ماہو وکن دوں آ جیح اتقوا دینوت پو قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عظيماً إنِنَّا عَرغْنَأَمَانَ تَعَ السَّمواتِ وَأَرْضِ وَالجِبالَِ فَأَبَيْنَ أي يَحمَِّهَا فَأَبَيْنَ أَ يَحمِلنَهَا وَأَشفَقُنَ مِنهَا وَحَمَ لَه الإسَانُ إِنهُ كَانَظَلُ مَ جَهُول لْيُعَذِّبِ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُل بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِيمٌ الْغَيْبَ لَا يَعْذُبُ عَنْهُمْ ذَرَّةً لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا افغر من ذلك ولا اكبر ولا افغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ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 إِنَّ شَأْنَنَا خَسِفَ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْتَقِطَعَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالُ أَوْ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ انِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّوْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ هُدُبًا فَأَتْبَعَ الرِّيحَ فَلَمَّا سَكَنَتْ عِنْدَهُ قَالَ انْظُرُوا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 كَالجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَّلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ تُلْأْذِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَه فَلَمَّا خَرَّتْ وَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ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 وَبََّناَاهُم بِجََّتَيْهِمْ جَنَّتَْلِِ ذَوَاتَي أُكُلٍ خَنْطِ وَأَسْلِ وَشَيئٍ مِنْ سِدرِ قَل ذٰلِكَ جَزَائِهِم بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ رُ فِيهَا يَالَ وَأَامًان آمِنين فَقَاوا رََّّنَا بَعدَ بَيْنَ أَسفَالنَا وَظَلَمُ أَ فُشَهُم فَجَعَناَاهُم أَحادثَ وَمَزَّقُنَاهُم كَُّمُ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 ذَرَّةٍ في السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ لا تَنفَعُ الشَّفاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ